أنت بردت بالعلي إخر أنت فتحاوي أنت بردت بالعلي المجد يا قائد يا حبايب أنت بردت بالعلي أبو المجد فتحاوي يا بونا احنا كدنا راسك ابدا ما بيندا يا قائد احنا تعلمنا ما بننسى فيك الاخلاص يا بونا احنا كدنا راسك ابدا ما بيندا بتغرد بالعالي ابو المجد الغريب الطيور افراجك دقت لرجال ابو المش خلفك سبور ما بتنساه بدل اللي صار يا الصار غابت الطيور افراجك دقت لرجال ابو المش خلفك سبور ما بتنساه بدل اللي صار يا قياده الشمال الحوز عنا ما غاب اتغير صوت الشمال ورجاله تحت التراب يا قياده الشمال صوت الشمال ورجاله تحتل ترام اشتب ردد بالعالي ابو المجد غرايف يقتلني عدني بظلمك أنا انا بيزداد تذبحني وتطعدني بجرحك املي بيزداد يجرحني يقتلني عدني بظلمك انا بيزداد تذبحني وتطعدني بجرحك املي بيزداد يا ابو المجد يا غالي يجيناك والله فديت بكتب عالصخر فتحاوي لحمي مر وصبره قليل يا ابو المجد يا غالي فدين <تصفيق> بكت بعض صخر فتحاوي لحمي مر صدر قليل يبغى الدال علي أبو المجد غريب. ولادك حنا حضني دمك والله علينا دين اسمك في الجالب والعين تحكي للوطن جاي كلادك حنا حضني دمك والله علينا دين اسمك في الجالب والعين تحكي للوطن جاي يا دم الباطل الحان يا حيف عزم شوخان يا ورد الجبل شو صار يا حبايب بتغردد بالعالي ابو انت فتاوي يا قائد يا حبيب بتغردد بالعالي